سورة ذارياتي الذاريات يعني هو هوايا ذاريات يعني الرياح او هوايا بتهيت جشتگل خود بد و راد كد توزه راد كد او گياه حشك بيت و دورك بد و كيسك بيت و ورقك بد و هرشتكي او هوايا بتشكي حيلا وقتتهيت باشتنا همان شهيت كد راد كد و ربعامنا بصورته كريا داريات و دست بكا بصورته كي سندف اتخنيت بسم الله الرحمن الرحيمي والداريات داروا ربعامنا سندف اتخنيت اف هواي اشت اس وي هواي كما او هواي تت اشتيرات كت يعني اشتيرات كت الجي اكيد بات جي اكيد جا آخي دارا كت رملي دراكتو دبت الگياء حشق بي دراكتو دبت داربن هرشتك ريكاوی دبتو اما رب عامل حس کد ده اف هوايا بد رب عامل سينده بخين بجت اسوی هواي کما او حلتت و جتی گر قراد کد جه اکید بتا جه اکید هلوك يو اعتقالیش رب عامل جت فاصبح هشیمن تذروه الرياحو عسی گياءت کد بجت جي اول یکاس که جوانا بجتنگی ده زربیت و ده تدروه الرياحو يعني تحركه الرياح وتنتقله من مكان إلى مكان آخر يعني هواء هو دهت بقية راكت لأنه لا يمكن أن تجيئك اليه جيئك اليه ترحيدي اهو أبداً سيغاب عميل سيندبوه هو ويهواء الخيني هو تشتغي الخراطكت ويجيخوط باد ويجونك يوجد هذا المخلوقات الماضية في العالمين ويوجد هذا المخلوقات كهذا النبي مالوك دهت لهت ويجيان دهت لهتر عادي نومين ولكن يقولون ان يكون هناك سبب جيش هناك سبب جيش هناك سبب جيش هناك سبب جيش هناك سبب جيش هناك سبب جيش هناك سبب هواي هناك سبب جيش هناك سبب جيش هناك عليه جيش هناك سبب جيش هناك عذاب هواي هناك سبب هواي بهنا ودي سهر هناك سبب جيش هناك سبب جيش يوجد رب العالمين يوجد سبب مرنى و نهلان وجعلنا من الماء كل شيء حي اف نبيد و نية جيانش نابي و تقللن در رب العالمين نوح عليه صلاة والسلام نكا هلاك برن حمو بخندقاندنه بنوف بل هند رب العالمين سينده بيدخيني دبزانين و نية موازنة رب العالمين يا. بأيكل نعمته شكرني يا رب العالمين بكان سبعين نعمته. بيعم الله عليه وسلم واتها واتاد رانجبي ببدله. ودهيت أربعة عشر الله عليه وسلم دعائك في هواي وتبو باش ما خراب يكيبو خراب كرنا جيكيبو هم هر عذابه كابيد تمالي باريزي بحدي افاق يكيبو نعمته و آياته كرب العالمين يتماظنه رب العالمين يتقال مكري ملو ببصر مانيش ونياد فقراخوته دوكاته شكرينيه رب العالمين يتقال سر بي نعمته بحدي اش رب العالمين سين دابي فالحاملات ويقرار سين رب العالمين سين داب عفريت خيني جز اس وي عفريكما اوه حاملات يعني أو في دززة، وبارون ينافدهاي. بقرن يعني حملا ثقيلا، يعني او عفري جلك بارون شو لك لي؟ آ جران, جران كذي، وهو الذي ينشئ السحابة ثقالة. يعني رب العالمين عفريات شد كت يد جران تجي كنا، تجي آفن تجي بارون. فالحاملات بقرن رب العالمين سيندات خنيد أبويا عفري. وهي تجي آف ويقرام فَالْجَارِيَاتِ يسران مش تنقراب عامل سيندير ومن آياته الجوار في البحر بجيد هيكل نشانة معظماتيه رب, سار رب العالمين او سفينة سر اوه و سر بحر كل اعلامي وكيشنه اوه وكيشيونه اعلامي يعني كل جبالي هل معظم انقلق بكيشيونه يوسران بصانهي تينوه سر اوه رب العالمين يتولي كلي بشت اسواه سفينه كما اوه بصانهي سر اوه تينوه ناخورم ربعمیشیا و نیا برکه کجکو کم بعد دفن باحی داد چراه؟ نخوبی، اشتهاری. هم ربعمین باحی و ولی کدی؟ و نیا وسایفیند ولی کدی؟ کبسانهای خدای سفینه اذن رب العالمینی. بعدی سفینه داد تکیه داشته بله، کبسانهای. نخور ربعمیشیا باحش رو دیپ کتاه کو سفینه چرا بن؟ آه سفناه نو بچن. یه بن آوید و و امنو که بین ونیات که چیه پی نه حاملات طائرات ونیا طائرات سری دبوباسری شرکت بچه سفینایی دکتران ونیا ملاونا قند چتی باز کردن و دی ند بان هوا برند ربع عالمین سیند بهتر خند که آبش آبش ایکلون عمدتا ربع عالمین جل ماکری هند آهت کویده بچید محسی جاریات یعنی که سفینه بختي بحسي قومين وحيد كده عليه الصلاة والسلام بجيت وإنا لما طغى الماء وحملناكم في الجاريتي يعني بحتي اه بلن بي وزور بي ولي حديد شو عدر يبقى مقفى تداتات كا فيضار بي إنجا وضع مجد ما هم كداز عليه الصلاة والسلام أو الإيمان ينقل في الجاريتي يعني في السفينتي نفس سفينة فالمقسمات امرا مشتي رب العالمين سين دت خنيد ابواب ملائكته مقسمات وحصي ملائكته او ملائكيات رب العالمين تنفيذ كان وجيباجيت كان وليق باتكان بهندتي امرا يعني امرت كي جيباجيت كان رب, نلو رب من نلوا للقران كما من وأمرت رب العالمين جب جيد كان. كرب العالمين عندك ملاكتي يدانين بس عيدوا وحية ببيعهم برادين. عندك ملاكتي يدانا رب العالمين ملاكتك يدانا بس عيد بارانية. وعندك ملاكتك رب العالمين عندك ملاكتي يدانين وكملك الموتي بس بروح كشانية. وعندك ملاكات أمنا بيتين بن عثمان كمرود باج بن ملاكتة جوان ويشكلت واي جوان وبينوها خوذهن. وأكيد خرابن مندك ملوكات الشكل واي كريتا وبينا واشي وناخوشا هنا خارق وده ويرو عثمانه وقال لك ملوكات رب العالمين يدانون هار ايكي شو لكو دعب رب العالمين سين دي بو ملوكاتنا همات خنيت بيشتفى المقسمات امرها او الليك بات كان و كان امرت رب العالمين اف تفسيرا فا اياتنا همو ونيا رب العالمين سين دي بچانشتاك اخاك يو ايكي سين هواي خوند، بستیم عفريب خوند، بستیم بسافینا خوند، بستیم ملاکات خوند. اف با آيتنا جالب تفسير دیشته داریم. مقاول راجع به هما قوتهري، به هما اولاتري اف يبو، چونكي وكي ايك الوامر و ايك طبيعي ابو بسياره امام علي الرضا بين خدایي بترجع که امام علي سر بو يقول في السيارة إمام عليك راضي أن أخد في والذاريات ذر الظاريات ذروان شيئا موثาร رياه تفال <سؤال> حاملات وقراً شيئا موثث السحاب عذرة تفال الجارية يسراً شيئا موثث السفنو تفال المقاسيمات أمراً شيئا موثث الملايكته بل هم دي أفاه ما راجعت له أف قولها ما راجعت له نخو إمام راضي رحمة أخد في البيت بجيد أفاه مبعثي هوايا والذاريات الضروة بجد هوايا أو هوايا تشتغل خطبات فالحاملات وقرا بجد هر بحث هوايا أو هوايا هلمي دازتي وعفري دازتي بلند كت يعني أو عفري تجي أبو باران، فالجاريات يسران بش لنجي في عفري وقت بلنكر كتا عوسمانا ليش ليكات؟ بلند جاريات يعني بلند صانعي أف هوايات عفري باد فالمقسمات أمرا پشت اینجی ف هواي دفي افراد بالا و كد سر واجه عرب رابع العالمي حس كد كه چه بوينيد بالاند بوهي دختر. حالا بيشت اوه همو بحثي هواي. اون دك تفسير دشيه تين اكل و بيشت فالجاريات يسران يعني بحثي واستيره بالعسمانه تينوچن. جا جروج بيه جهيه بيه جاستيره ديبند عرب تينوچن قبلا عالمین سینده بیخیانت یعنی اول استرپ صنایی چهل تن عثمانی ده نوشه. نیا روش صنایی هم روشت روش که که داده. ار روش حالا و روش آبای او هیف دیسا و نیا او دی. بس قبل همه ما راجع تر آبای ما معقولی بودی که آبای که هوی تفسیر کردی امام علی رضوی ناخودلیبی و تفسیر اویل همه پیشتره همه هم مقدمتره. و یه هات یه گوتنه ایمام عمارش رضوی ناخودلیبی. كويش أفآته يا تفسير كلي وكي ما معالي تفسير كلي كوالذاريات ذروا يعني بحسي هوايا وفالحاملات وكرا بحسي عبرية وفالجاريات يسرا سفينانا فالمقسمات أمرا بحسي ملايكاتا إنما توعدون لصادقون رب العالمين وقت سين خان دي باجتان هما ومخلوقان هما رب بشتي انجبوا ما جاباوي سندش غوتي انما توعدون لصادق يعني بيشك اوعد البنغهات ندان ان القران ادا والنف سنه ادا صار زمان النبي صلى الله عليه وسلم هم يتراصد تشدروت ددانينا هر بك 400 اا انما تعدون لات يعني ندان هم دي شنو هم يتراصل. او چه عده نه وتر به عالمی بوم دارن؟ کدوم مینیم؟ و پشت مرنه عذاب های ناف قبریدا و خوشی های ناف قبریدا که عذاب القبره و نعیم القبره. پشت هنگی صاحب نواهای پشت هنگی صحاح محشرهای و کم کردن همو مخلوقات ورده های همو دهن صاحب نواه و ده همو حاضر بنوره. عذاب های ناف صحاح محشریدا پشت هنگی حساب های بلاف کرنا کتاب های کیشانه عملیه های کیشانه مروریه های کیشانه، اوه کتابه های کتابت حساب هر ای کربر عامید حسابت یال کرد و آفاض او عده مو عده نکیه رب العالمین یافهم مو عده همون چنین همون راستن دیو ما ایمان پیه بی تو راست مینادره باوری پیب کن، بمسين ومخلوقان هم ما خان دا بومدیار ديار كت عدد بمهاتي ندان همو يتراسن وشجر أم دو دل نبين شجر شك نكويت دل مدان چیشته ده كتا قرآن قوتيا یان پیغنبري بمه قوتيا صلى الله عليه وسلم همو او جتا راس ده وإن الدين لواقع يعني وإن الجزاء والحساب لواقع عِلَ كَائِنٌ و ده چه دیش رابا همش بیشک و چه دیش ده هی چه دیش ده قومید او و حساب که هر ایک ده جزا عمل خوال گرتبه اوش یا بیشکه روشا قیامتی ده چه بید و ده هر, هر مروفت که چه شول کرینه و چه عمل کرینه ده تول گرتبه ها میکیون خف یا مشوره بنه في لغتي عربي د بقت كما تدين تدان يعني تشع عملك تي جزاء بي عملي شليكي والغيره كل دي تشبجني كل تشيني ديدي دي. اه تشبيني ديدي هم ربعاني سين خار بو بهندي هم جا با سين دي هيك قلت اول عدت هنا بدهان بهنجو بو همت راسا يا دوي وحسابي رجاك يا همو يا راس وحساب ده ده همو كساك يتكرن دي چه دي عمله هنگو يوم يوفيهم الله دينهم الحق يعني جزائهم الحق يعني رجع قيامته رب العالمين جزاء حق ده تفهمه كسر لا ظلم اليوم ظلم الكسه نهي تكرن هم كساك ده جزاء وعمالي والجدد اوه كري الدنيا يده ده باشي كربيد ده باشي والجدد ورب العالمين دي ده بوزه ده كده فضل وباشير ده گلتد هگر خرابیش گرفید ده عدالت ظلم لنه هیتا کرن که ویچن خرابی کرید هند جزاوی ده ولد چو زیدهی بو نهیتا تیدا افا با بیش دیال کرد بیشک رجا قیامت هر ایک او شولیت هنگو کرین ده جزاوی ولد گرفت هر وکید آیتا کاریدش رب العامین بومد بجید فمن یعمل مثقال دررت خیرن یرهو ومن ی یعنی هر کسی که هندی کلا میری اکا کچکو چه چه چیچکیت و اوی زر باشیه کر بید روز قیامت دی بین توا و جزایوی و واد گیرید و هر کسی که خرابیه کش هندی و یا کان کر بید روژا قیامت دی بین توا و دی جزایوی من احكا احكا و عقوباوی واد گیرید اما هکا توبیه و کبر شفاعت شفاعتا نکد دی عقوباوی خود تو هکا رب العالمین حس کرد و اول دلیل سر هنده اش، رب العالمین وقت ما مرسیم ده مو خادیم به هنده ادو اهتمام و گرنگی افده اینا چه، گینا عملی او شلیت امت کهین، هر شلیه کام رفکد، مرزانی شلیت باش بین، بکه و زیده بخوب که و یه بردوان بسه، هاکیت خرابش بین، توبیب که و هنده نکه، لیه گره چونکه هممو اف شلیه سرمه حساب هناك رب العالمين الآية سورة النجم جدو ما قوتي وإلاه ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن ولله ما في السماوات وما في الأرض يعني هاو عردي ويا عثمانا همو يدكنا همو ملك رب العالمين ورب العالمين همو أبيتشيك رمبوتي ليجزي الذين أساهوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن يعني همو بوهنده يشيكري همو بوهنده يشيكري إذا أم دب ظان أفشلت أم كين يدبيشوا لاتش وهم همو همو كساك شد شو كت عملت كات يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي أبا أمو بشت قلي مروفا هنك همو كساك شد كات يا كت يا, يا عملت كات الى ربك وهمه مكيفه كيفه, كيفة تشنيش يا يتشين... تشني رب العالمين يعني نذيكي مرنيد بي. رب العالمين يرجل بهدي تشامبرن بالي حساب قال المكان فملاقيه يعني جا في عمليه بتاكل هم مرورك بتيها جرنجي بدها عمل اخويا خرابش كامك توبيك كتنهدي ابو عاميه وحتى السنده هم خواندين وعفند ايات القران هاتين خاره ورب العالمين وإلهما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عموا يجزي الذين أحسنوا بالحسنة أفهمه بهندنا دعم غرينية بدنا عمله وامضان أمتها تنا شكرها بهنده عرض عثمان وأفهم خلقتها ميتها بهند دار قيامته رب العالمين مصا وجزاء عمل عمله بدي لا إله إلا العالمين وعملك ين رب العالمين ده باشيو قلبي من بينك، وعمل ده يشار مزار بيتو يري رجبت أبد كذا العالمين عملك خراب جناحه بيته وببشتبرم بين رب العالمين أب أرجع كلمته يشعل مزار بي، العالمين أفسد خالد لرب العالمين أبو وكيفي عبدي أب برشيد أخو شرياتي ستينغ شورتو نيا اينو ملينيجيتي ونيا اين افلالي كي سيد نيا افلالي سيدي بيديش برازيلي ان كرب انت هو. هو كل نفسي معها سائق وشهيد برای که شهادیه سامر ویداد و دیما دنبال لالی که دنبال برنبالی ربع عالمینی ونیا، اون گیا ونیا معروف د تحلوکم سر خداونیا و بریا که راشو سرکش ذات الحبکی، شتی عبع عالمین سین ده خنید. علیکسمار، مطلب بارکات و حسنت شونه، بیشتر رضوی سنت. ربع عالمین سین ده گادیش خنید، بیشتر عوسین خان سبب صورته ب changes ده كا أبغى عميس سين ده هندك سين لتجد خي. بجد أسبي عثمان كما ذات الحبكي يعني أو عثمان رب العالمين تشاكري اب ريكوبيكي ومجواني ذات الحبكي يعني ذات الخلق الحسني يعني أبي هات يا اب جواني والمحكمي وبيتي هات يا تشاكرا. شو في ناف لغة عربي دا؟ الحبك تيد ثوب محبوك بجنيف جل كيش طبعاً محبوكة يعني منسوج بإحكام يعني هاتيا شيء كذا يعني درين ابقيكوا بيكيب بيتي وبسيارة هروي مروي هذا بسيارة إمام علي كري كان ذوي عبد الله أبو بسيارة إمام علي كراسبين أخذنا البيت قتى ما معنا والسماء ذات الحبكي؟ تمعنا في آياتية والسماء ذات الحبكي إما معلش وجبايدة او با. أو أسبيع كما أو بجواني وركبياتي وتيكترن وبيتياتي كذا.وتفسيره تفسير بيجي هن لك مفسرات بيجون والسماء ذات الحبكي رب العالمين ده خير أبوي عثماني يعني ذات الطراقي يعني أويت جلك شده ريك قلت ريك تهين بو چنه ريك بو هات نوچونه استيره نابو طياره نابو هات نوچونه استيره اه و روجو هايبو كواكبو استيره او تانوچن ابو عام بجيت اسبيع عثماني كما باب عثمانه هم مو ريكا بو هات نوچونه استيره هر كنابينه هلوكي و او ناف صحرائي ده وقت هوا ليددد آفراملا همچلوه دید، نه و چیه؟ تکمیل نه شکل دیگه دید، آفراملا راز بید. تکمیل آفرم، و اکی موجود دید، یاد کجکو کنن؟ نیا گرگ آچیا، آن تبدی نجوانه. نیا یان برکی آنیا، آن تبلکه پیشکو آوید داکه. دچلیه. نیا متبینه موجود آ موجود آن وقتی هاول آوید دچلیت که. نیت که دم موجود چه؟ نیت کجکو کنن؟ نیا دکم بسی جوانه. جرب علمیش بیش عثمانیش همونیه هوا. عثمان والسماء ذات الحبوكي أيك المعنى تويه؟ يعني هاو عثمان يحمو ريك بوچه بوهات نوچونه استيراه بوهات نوچونه روجه هايبه بس اقناه بيناد بوچونه قلعكي چه؟ قلعكي دير المعنى يعني تفسيره كهدي والسماء ذات الحبوكي يعني والسماء ذات الزينتي يعني هاو عثماني قلعكي جوان چونك عبارة من شونية چهت بجيت؟ اجتئف ينظر الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها جمع أسمان الدنيا بمثلك لي؟ الجوان كل. هو كبرج ذات الحبكي يعني بجوان ونيا وكي لغة عربي يعني بيتية يا شاكرين. أيش معويتها بهاي؟ وبنينا فوقكم سبعا شدادة. أبغى أقول مش ما هف طبق السرنبودة يا شاكرين يا شتوبان. بيتة. وندك تفسيرك وديش بجيد؟ و السماء ذات الحبوكي يعني ذات النجومي يعني اسبي عثماني كما ابي قالك چلي؟ ستير لي و ستيرنا يتدو و عثمان الدنيا الجوان كن بس ديره و اف آياته و معنانا همه چط كد؟ همه فات قريده با همه فات قريد و همه كعثمان الجوان استير تدو هين همه ريكم بو و ستيرانا ببيتيات يا چكرا؟ ومعنانا همما ودريد چونك همما مدائلتين ومتناقضشنين عندجي اكنين افسي انده رب العالمين يا دوية خاندي رب العالمين سنده تخيني تجابا سيدن ده چي انكم لفي قول مختلف يعني بيش قلي مشركة و قلي كافرة و بس بحثي كافرة و مشركة بحثي ايمان دارانيا انكم يعني هنك باشك بتاكيدي جالي مشركه جالي كافره لا في قول مختلفين يعني ممكن اخ فنانجو ممكن ليك جدانه وبارچا بارچنت درباره الله عليه وسلم ممكن اكو اخ فننينه برانبري پیغمبر صلى الله عليه وسلم هندك اكو الله عليه وسلم ساحرة. مجنونه يدينا الله عليه وسلم ودار براي قرآنه عندك أتقولتي إن هذا إلا أساطير الأولين بتعرف عودرونا ووجواره شلاتين، الله عليه إن هذا إلا اختلاق، أفا بيعم بس على الله عليه وسلم ياشيك. الهند الله عليه وسلم إنما يعلمه بشر. وده مروى كنيش أكد. نشأ بيعماري الله ويا سلام. وفقرانا قوتي بيعماري هو بنويس إنكم لفي قول مختلفين. يعني يدرس تيو بيشك جل مشركانو بي بي صلى الله رأيك هايكي رأيكو هم دولون هم كفره يؤفك عنه من افك يؤفك يعني يصرف يعني دي هدي الكرم ال في قرانه وبالايمان بيغنبري صلى الله عليه وسلم ايماننا اني وبارينا اني بخده وبيغنبري صلى الله عليه وسلم والقرانه كي من افك يعني من صرفه هذه خلود يهات لادان الحقييه راسيه يعني أركسك خلاد الحقيقة، ودي حقيقة نشو، ودي راستية نشو، رب العالمين ذكر ليك أت؟ دلادة. دلادة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقتها واخلاد الحقيقة رب العالمين دلته وماش دلادة. هذا معنى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. رب العالمين أبي حس كده هدايات ذاته. كأنه هدايات ذاته ما لو فيه، أكملوا سبب هدايات جرتن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم هل عمل وعمل صالحك هو سبب هدايتنا طبعا مش لهدايتك يهدي من يشاء واو ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله هل ايماننا اينك كفريه بكو خرابيه بكو ديره الشيطان مش طبعا من لادان اللادان هنا دهين كمان رأيك حق و إيمان ببيغمبر صلى الله عليه وسلم وقرآن من اوفيك؟ اوه هاتيا لادان و اوه هاتيا ضالبي سرأيك حق او دهيتا لادان او كسر رب العالمين عبولي زاني افمرو بإيمان نايني و باوري نايني و ده سر ضلالت بيت و سر كفري هر او عنده چلهن يؤفك وعنه هر او عنده قلال الحقية رب رب بید. بید. و بعد دلیل سرندی اکار رب امروزانی رب العالمین همش دکه زنید. چجورا مروی کنی رب العالمین بود بیت ایمان نه این دو بشتیم مروی کاش لب ایمان بی. رب العالمین علم زنی ب همش دکه هی زنیت نه دلاده هیا زنیت اوشته جی رپاچ ودش توک چه اوشته چش نبی هکه چه بی بید کدش توک چه بی و هند بودی یو افکو عنهمن افیکه کی نه ولی ایمان و ول حق و ریکا من يجب ان يكون هناك عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن العالمين عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين